فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم الحديث السابع عشر حديث كفرنية الضبئية عن أبي يعلى أبي يعلى أن يكوري إمام مسلم شداد من أوصى وكن يدي سأبي يعلى للمبعي سنوى شداد من أوصى رضي الله عنه الرسول الله رسولك لا يكوري صلى الله عليه وسلم قال الرسولك وحبيري إن الله الله كتب وحواتي بي الإحسانة سمفل على كل شيء في كل شيء شيء سبحي سوكواتي بي فإذا قتلتم مركز واحد دي ليدان فأحسنوا ونأتي قابك أدود دي ليدان قتلة ومستلوا الهيئة هيئة قابك أدود دي ليدان. وإذا دبحت مركض واحد قليدان فأحسنوا ونتي أزدب حتى قابك أضحوا قليدان ولي يحددها أفاستو أحدكم قف إن إنكم متأ شفرة ومدديسها أفاستو أفاقوا قليا حورا أفاقوا قليا ولي يرحها رواه مسلم أيا حديثك وريجي حديث كان نبيك الله عليه وسلم وخنوع بينا الى سبحانه وتعالى انه واجب كدغي شقد كست في عباده الله ها تو في اعماله الخلق اذا بدات ان في عباده الله معامله مع مخلوق لا تق ميدانه فلويت مركه مثالنا واضح صلى الله عليه وسلم انا ابي يعلى شداد بن الله عنه الرسول عن الله صلى الله عليه وسلم قال رسول فوقي صلى الله عليه وسلم إن الله على كتب ووجب لي الاحسن سما على كل شيء شيء كثر على دوام نعمه شيء صدره في لغه mabi ga wax weeyaan mabi wuxuu riso sallallahu alayhi wasallam waxu wajibuulay shay kasta lagu samfalo khataba laba macnay ku timaa ba khataba shar'iyya iyaka khataba qadariya laba raasay ku timaa la raado sida ay ku tagen إيه واحد وإيهان فوق هذا سينا يقول تقيم هذه الأشيكة أسألة قرية معنى هذا ألواتي بياليو مثال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا صلاة وحي قلتها المؤمنين تقول كوضا بيطل القرية معنى هم مكتوبة مين لقواتي بياليو كاتبادا مرتبا وجوبة فائلية معنى كتوسيا كتب عليكم السيا دوشينا اللقواتي بيالي صانكا كتب عليكم القطع بقالك دوشي نلغوا الجميع كتبه مركا كتاب شرقي اصول اصولين توحدان وجوب اي تفسار وذلك كتاب قدرين وكتب بعضه او, أو شيء قال الله قرى هو دحاول كما قول تعالى الله لاقلبا انا ارا غالي مطانا وير الله يا تو سوشي مارتا غالو اي دغالميا مسلمينتا ارغه اي حوسوشي سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر اعمل ارض يرفع الى الصالحين وحابا كو قران با وحا ويان ان لاف المحفوظكا اي كتبته ملائكه حيرا با ان تبى وحا كو قران دولكان وحا حريه فك صالحين فأوهرين خلاص اذا كانت مهمة صالح النقو بعد صالح النقو تبالن قاد إلهي غي سطابوه كافا نحلا قال ابن ألا الدولين صالح أهينا وكين نحفض نابح مرك كتاباته لبعض معنى كتاباته كتاباته لبعض معنى كتاباته اوه كتابة شرعية كتابة قدريب خده شرعية اللي اراده مركة هو واشف كان متى كتبت هو واشف كتابة أرين كستامك ألواتي وكادك إحسانك الغوصاني أرين كستامك أرين كولي هذا في إبادة الله وواتي إحسانك ومثلا وحاولة إبادة الله وواتي إحسانك صلاة سكدة صنك حاجك جهادك ألام رب المعروف عن المنك بر الوالي الدير سلطة الأرحام وإنة إستاكتا إبادة سي أو إحسان إستاكتا وإنة إبادة شروط دليل اركانتي واتركتي ودود تاسوي احسانتي تاسوي احسانتي سران كينا الله تما بناء واحسان سما لكن واخا وين صلاه دابا تكويد احسانه كويتشا شيخه فسي ودوي احسان كده وانا شروط ديال اركانتي واجبات ديال التمام سنك ya ina busaba tuwarka oo da qifsan halalkis fiil kis aadad isan marka ihsaan qaraabada ina dhigibido iyo mabaha ay raamaha ku gooyay ihsaan arku sanay haaramte ketti deedo xaramada ihsaan arku sanayda laga raaban sidoo ku sameeynaa waahira wabadina way ka tarta haaram adoo qalbiga ku qaraasay ilaahi marka shay walba ihsaana mu'amala ba adomada wa in tahsan qusamaydo o shaydi weejiga ku guuha aflati maado qod ula dhaqanto adomada sida ciishe in ku la dhaqmaan shay walba wa in tahsan qusamaydo nabi ku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu misali dilk fayda qatltum markaa dinayda fa akhsinu wara chiya al qitala qatla wa mithlu hiya fi'na si when i said oo quruqsan u dilay dilka marka waa labo inuu qisaas yahay iyo inuu yahay mid kale ilaahay baney ninkii xaaraamta asaga hebe dil kaas laga hadlimaan laakiin dilka alle baney ya laba mid waa qisaas qof kaano qof u dilo loo qisaasa kaas waxa weyn sida ugu fiican waa sidee waxa weeyaan qafa quf dinay sidu u dilay wa in loo dilo madaka saafi yaray sallallahu alayhi wasallam ni yahooda qaraq laba dakhs suuudigo ku dilay malixid noodigu waa soo qarta uu qirta laba dakhs suuudigay madigoo sallallahu baraka ihsaan waxa afid u dilay inad loo dilo haddu wax inta meel ku xirey daktar gooye oo uu ka jaray oo waxa uu ilaawadmaha sabax fil siriyay la xuro سيلس وسيلس سواق طاول كاريتر اميه قف كل ديله دي دي يقدي وين شيخ محمد خرج الى قف وحلو ديله سيفه او كروح بره حبطه حتى وافله والحقيقه اه قف كي اركي يا اركي سيف قف لو ديله اي حبط الشيخ كماك حبط واحد اعضاء الدقيقه ده ما قف روحت او حسشن محبه او لكن سافه ايش صار بالاختراف على نفسه كد خير اه مرن الله مركز انتلاندي للفورسييه وخا غاسبله لو جيدي اشي تيخمي ايادي اخريو كفهمي وبنكو او تشوغهش ضروب دراب ضروب كانه وبن فسات في الارض الله يشتغل ايادي بلا يالكا ستاغ او سيرفي سيريندوها او كدوا حنا حنا اوتيو اولات نكتب او غو شيغان ما مقلينا حقا جوجنا او waxaa xal mar uu tegey oo dhak kusii mar xaqaas ku dhaxaa ha si digag la qalaahay ka ma han tirkirid oo ma rabo tirkirid wasilaha mad ku سيف واخا انا خاين لو بديترو ولا مره لكن قوكس وحك حوض برم شنو اديله لو ديله غير قصاصه مماثله له ها وانا عليه وسلم ابو بكر بن حديث عام مركه واصدا لكن هذو اديله قاض عن شرعه او قال ان وخلوا ديله خلاص مركه واخران لاي سيده كانوا لو ديلوا او مثل ابن سمي قمه ابو سي تتفضل تفضل بنفس الحاجات قبل العسينه قبل وحران اللاعبين انه ما لا بقا ليلالي قرى لسيف ولا حلوج ترى قرى ديال العسينه لوو دلدل لوو دلدل الى نفصقوا اللاعب وحبي العسينه سوما ما بغينا سوقان صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل وحوين عذاب على وحك عذابين حديث qa wa haram dab inu wadaba markaa soo kale seefada madax laga jara wa xiqra la xiqrimaa ha la xiqrimaa madaxa seefada laga jara marka waqta sida xiqrka oo kalaato hadii metela gabar uu ku bari kharan ku diba maan bari kharan hadii ku dilo waasad duu dab ku rido duu qamr adsiyo ta duu siixro ta duu kufsaro bari kharan hadii ku dilo seefad la oo ذلك igum husan ka dhaxnaa tolo jilaa soomaali biimid hadda waa waa wax weyn hadda dhagax waa sileecow gou gou biimid dadan ciimaani hun biimid xaal ugu leeyahay ihsaan waxa ugu faa'an shariicadu waxay amartay waxta fiican anti subi ilahay rumaysan taa ilahay rumaysan taa allah yiri dhagaxnafta laga jab khala ihsaamka oo ku ruufan waxa in shariicadu waafaqo ka waa hada shari'aduhu helle dilee tri qaabna ma sheegin sida gaalada xarfiga hoorke. taas oo kale ay soo qawl ka aksar yahay in ay ku tagen haafnimreejina halkaan ku soo maqliyay waxay tahay in فأحسنوا ونحن القطل التقاب كيهي أدعى ذو الدليدان وإذا دبحتوا مركات قليدان حولها فأحسنوا ونحن الذبح التقاب كأدعو قليدان كيفية أدعو قليدان نارتا ما فيك أباو حكا الشيخي صلى الله عليه وسلم هو نحن ما فيك صلى الله عليه وسلم وليهد حافظته أحدكم قفل من كميته شفرته مدلس hab afay oo yan lagu qalin xoola han mid aan aflaheen midii sawire wa bun lagu qalo guri ga afara meesha surka ku taala و jeey labada hal bawlooh guri ga و nax ka hegta wa ina tawsiira wa labada wadnahay tagto digo wadab si digu soo burbur qaba deg deg naf ku qabaxo waxa kale raaba wa weeyay mari ta bismillah ila tirade oo halkaas aqta uga inteegtid bismillah marka tirado waa و afarta isku mar gooyay oo waxa weeyeen labada halboodoyum labada lana marta iyo hun guriga adduu aaryad markaa iyo hun guriga madow oo mari aniraado marka afarta baa inaad gooyay si degdegnaa nafta uga dhin taraf deg ma raqbu gudaha leena neefkiir cadaaba wey macnaheeda ah wa arin af gudubiyo dadku nasnayaa dulmi wey weeliba geelaha ugu darnaa inna lillahi wa inna ilay rajiq wa wax aad laga naxbadeel salaxir xiro ala khala wana dulmi sunnadu waxay tahay asagoo taagan geela la qalo oo lug inta loo laabo sabab xisab uu marka waxa soo dhan waxaa u xuquuq ah xuquuqowe imam nawawi rahimahullah xoolaha la qalaya taabka eedaad fu xoga fican ka sheegay wuxuu yiri qaw wala yaqtulu bi alati kall middii saawira wayna lagu qalen macnaha bir aan aflahin wayna lagu qalen aw midda afaysto in alhamdalillah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 وحن سوكرني حديثك طواني السديدات من حديثي أبي در ومعاد بن الجبل لكن حديثك كهوريي أيان كلمات إن شاء الله أغلبان إنا حديثك أبي يحلى شداب بن أعص جورح وحن نرى حولها مركلا قال إيوه جيلة waxay tahay sida sunnaba asagoo taagan ta lugta bidixda la laabo in saddexda kale asagoo ku taagan qubada lugu dhufto sidaas ayaa sunnadiyagu kala waxaana kamid ah hikamka ku marka qubada lugu dhufto asagoo taagan waa dhaca inuu ayaa naftu uga la calaamayn laakiin hadeen talaha xirxo la gaaruu nafti ayaad mudduu dibeysa taasna way xadab xadab kaasina lama ogolaa tan kalaabto waxay tahay qol aan marka la qala laba un baa loo qaybiya neef oo la aawado inta la soo qabto alki tofa inta ma xaril wax ila loq kidey oo aad soo gowra xaalayna ka koraydo neefki midna neef diru ah meesha aad hayda taqale uu qilibteer ka duguu haa mar hadaan sida u gaar to kale falaarada hayda habbaada hayda bismillaah ta tirada ka deewr dhigid falaas meesha to gaar dhaxdo taa bay nabad ugu tagtaa asagoo nafu ku jirta waalane diiw marka sidaas uu ku tageena bismillaah waadiga yiri waadiga qashay sidaas aanan dibi ya kooyalkii kaaga dhaxay meel kale laga waa hunguriga labada dinac ka martaa iyo xulqum hunqulqum ka waa hunguriga haddaha oo ariyabu ay marto ilqumku ka waa kaas iyey mari oo ah hunguriga qintaba marto al-in waxay u qin qilaafaneef kum huku xalaal noqonaa shaash iyado kale waxay raadaan labada hunguriga diin la gooyo xalaal waa لما بدا البوليت واجب ما عنده شي معن صالح السيمينه سبقوا له بدا البولاد واجب بقول ايه لما بده غوري واجب واجبك هو لما بدا البوليت سببته اني وخر الله عليه الصلاه ما انهر الدم وذكر اسم الله فكل تراسك يرفع المخدي وي بسم الله لا اله الا هو ila midina waxa lagu qala shardi midii kariyama dhagaxa wax lagu qali karaa billa rabu wee aan laf iyo cidii ahay waxba lagu qali kara laf iyo cidii ummaan wax lagu qali karaa anta kan waxa lagu qali karaa jeet ama fu qali karaa dhagaxa ku qali karaa bira ku qali karaa la wax shartu umbu la bigu xigaa sano laa alay sana ma anharad damna wa سيده فتره ما دام الخلاف كجري المساله احوط وح عفى الطريقه الشرطه مره سيده احوط كواظا الا في خلاف اي فائت نسك قد قينا خلاص وحلا اسو فسين سيده وفعنا ذات inetun gurada oo aaryado ay marto buxurka iyo hunguriga madoba xarig caalo madow iyo labada hal bawlo labada dhinac ka marto in aad ka wasiido madaxa duugo waxa ka dhiman nefsada kaalay madxiin xaq ku dhooxo wax ka dhiman nefsada ka dhiman hım marka la ma qulu واذكر اسم الله فكل اللهم سبحانه وتعالى كتاب في القران قال قول كويري ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله هاي سكوننا واحد ما قال لي وشيغي اذن وحان ما قال الا لو قال لي لا اني قال العلم اذا بانا كامله ريبان حدو قفق حلمامه شافيه بايكو بيس ان كواجي بما طعام شافيه لكن الدفيري ما بقواه شرطيه ما ذكر اسم الله آه. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل شرطيه غضي قرآن كنوان نهيي إن وحو يلاعنا وحعا مقع على الهوشي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله نا يقولنا تحريموك يا ناوح كسر فيها الدان لهيرين سيدا صوابك وحي تامارك وحيان مقع على اللقوق قرين وغليبا كسلو جتاك الوحرا لكن هاديه هلمان لوغا تاقو العلم بدارا waxay leeyeen waxa wayaan halmaan kaas waa iska cafis shimdo hafman ka fiirna wa kamine sababto ah ummadan waxay halmaanto waa loo dhaaf rabbana la tu'akhibna in nasina aw akhdana hadis sahbi muslim ka waydiiya ma bigu alla wuxuu لكن شيء فيه حلاله كامام اه كامام هاي الهدر فيني صلاه بابا فالمانتو به خصوصا واحد بيكاسو جار لكن صلاته ولا جرب هي كذلك اساسيه دفتي واكاه حرام لكن دمي مري على الله المركات انو دو داله ان بيس ان خولاه لو قلو قف خولاه قلا يا انا له قفيد وينو مسلم يا غال اهل الكتاب غال يهودي ام النصارى اتكله طيب قش حرام متى لو حقال قال ان يهود في النصارى من هين مجوس يعمل لدين خلاص وحار اما قال مرتضى قال ادو كل حل قالوا طول بحلو كل وحل غير كانوا يهود و نصارى انت ترى وحي كلام وحار تفنون عقل يا الله راك يا دمر راوسكم طاله وحي كلام راك يا